وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته يرحمك الله وإن أدركته قد وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل هذا الحديث الذي هو تبع للحديث السابق في باب الصيد والذبائح وفيه بيان أن الصيد إما أن يقتل بآلة من آلات الصيد أو وسيلة من وسائله وآلة الصيد إما أن تكون سهما أو رمحا أو شيئا من السلاح الذي يصطاد الناس به او ان يكون جارحا من الجوارح او ان يكون جارحا من الجوارح التي تستعمل في الصيد ككلاب الصيد وهي الكلاب المعلمة وشرط فيها التعليم والطيور الكواسر كالنسور وغيرها المعلمة كذلك وفيه أن التسمية على الصيد إنما تكون عند إرساله إذا كان الصيد بجارحة من الجوارح يعني عند إرسال الحيوان يسمى أو يذكر الصيد صياد اسم الله عليه لقوله إذا أرسلت كلبك إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وفي هذه الجملة حكمين أو فائدتين الحكم الأول متعلق ب علامة من علامات تعليم أو تعلم الكلب أنه كلب معلم من العلامات قال اهل العلم انك اذا ارسلته انك اذا ارسلته استرسل واذا زجرته وقف واذا صاد لا يأكل هذه علامات الكلب المعلم اذا ارسلته استرسل مشى طائعا واذا زجرته وأمرته بأمر ما امتثل إذا زجرته توقف وإذا صاد وإذا صاد لك لا يأكل من الصيد البتة وهذا معنى أمسك عليك أمسك عليك يعني ما أمسك على نفسه إنما أمسك على سيده وهذا دليل تعليمه وتعلمه ولهذا فرق الشرع بين صيد الكلب المعلم والغير معلم وأهل العلم يذكرون هذا في باب فضائل العلم أن من فضائل العلم أن الكلب المعلم مفضل على غيره من الكلاب أن الكلب المعلم مفضل على غيره من الكلاب فالإنسان المتعلم من باب أولى أنه مفضل على غيره فضل العالم على العابد قال عليه الصلاة والسلام كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد ليت على أي إنسان على العابد لله جل وعلا والعابد يعني علمه بقدر عمله علمه بقدر ما يتعبد به ربه جل وعلا بقدر ما تصح به صلاته أو عبادته عموما أما العالم أما العالم فدرجة فوق هذه الدرجة والغالب أن العالم يكون عالما عابدا جامعا بين العلم والعمل وهذا حال علماء هذه الأمة بخلاف غيرهم من الأمم علماء هذه الأمة العلماء الربانيون الذين جاءت النصوص الكثيرة المبينة لفضلهم والذين أمرنا بالاجتماع حولهم والرجوع إليهم وهم أئمة هذه الأمة على الحقيقة يقودونها بإذن الله جل وعلا لما فيه خير وصلاح الأمة لا شك أنهم جمعوا بين الأمرين فقوله أرسلتك البكاء هذه علامة من علامات تعلم هذا الكلب قال فاذكر اسم الله عليه امر من النبي عليه الصلاة والسلام بذكر او بالتسمية على الصيد والتسمية على الصيد او على الذبيحة او على الذبيحة واختلف اهل العلم في حكمها هل هي واجبة ام هي سنة من السنن والذين قالوا بالوجوب هل وجوبها شرط لصحتها أم ليس كذلك لا شك أن التسمية على الذبيحة أو على الصيد واجبة واجبة للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة والقول بالسنية قول ضعيف مرجوح والقول بالسنية قول ضعيف مرجوح قال به قال به الإمام مالك وهو رواية عن أحمد كذلك والصحيح أن التسمية وهذا سيأتينا التسمية واجبة فإن أمسك عليك بمعنى هذا الذي أرسلت الكلب إن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه إذا أمسكه ولم يأكل منه شيئا وهذا الأصل فيه وهذه العلامة الثانية من علامات تعلم أو كون الكلب معلم أنه يمسك على صاحبه ولا يمسك على نفسه فأدركته يعني أدركت هذا الصيد حيا فذبحه لأنه لم يمت بالآلة أو الوسيلة يعني لم لم يمت لا بسهمك لما رميت ولا برصاصتك لما أطلقت ولا بكلبك المعلم لما انقض عليه وأمسكه لم يمت أدركته حيا فيصبح حكمه كحكم سائر الذبائح الواجب فيه أو سائر الحيوانات التي لا يجوز أكلها إلا بشرطين التسمية عليها والذكاة الشرعية التسمية عليها تسمي الله وتذبح تسمي الله وتذبح ولهذا قال فاذبحه وإن أدركته هل قوله فاذكر اسم الله عليه التسمية إذا أدركه هل تسمية الإرسال تجزئ عن تسمية الذبح أم لا الصحيح أنها لا تجزي للنصوص الأخرى لأن هذا لأن هذه التسمية إنما تسمية لما قتل من الصيد قبل أن يدركه حي فتسميته أو التسمية عليه عند إرساله أما إذا أدركه واجب أن يسمى على التسمية كما هو الأصل ثم قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه يعني قد قتل الكلب الذي أرسلت قد قتل قتل هذا الصيد ولم يأكل منه وهذا تفسير للإمساك عليك لم يأكل منه، فكله، فكله، لأنه ذكر اسم الله عليه، لأنك سميت عند الإرسال ولم تدركه حيا حتى تذبحه، فقتل الكلب له، قتل الكلب له يكفي في جوازه أو في جواز أكله، و. قتله لا شك أنه بتفكي دمه يعني ينهار دمه وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وهذه الآن مسائل متعلقة بالاحتياط في باب الصيد الاحتياط في باب الصيد يعني حتى الإنسان إذا أكل إذا أكل لم يأكل شيئا فيه شبهة، فيها فيه شبهة حرام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لأمة وذكر في الحديث العظيم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. ماذا أو بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين هذه الأمور يعني في هذا الباب الحلال بين ما ذكي أو ما صاده الكلب المعلم وذكر اسم الله عليه هذا حلال بين لهذه النصوص والنصوص الأخرى من الكتاب والسنة وما ذبح وذكي الذكاة الشرعية بعد ذكر اسم الله عليه هذا حلال بين والحرام البين في هذا الباب ما كان ميتة ما كان ميتة ولم يذبح ولم يذبح ولم يذكى ذكاة شرعية ولم يذكر اسم الله عليه هذا حرام بين لا يجوز أكله ولا يؤكل وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اتقاء الشبهات في هذا الباب أنك لا تأكل صيدا فيه أدنى شبهة من هذه الشبه قد تجد مع الصيد كلبا آخر غير كلبك وإذا وجدت كلبا آخر فإن الاحتمالات واردة فإن الاحتمالات واردة وأول الاحتمالات أن يكون الصيد إنما قتله الكلب الثاني ليس كلبك والاحتمال الثاني في هذا الباب أن يكون هذا الكلب غير معلم لأنه ليس ليس كلبك لا تدري هل هو معلم أم لا فإذا طرأ الاحتمال على مثل هذه الأمور وجباء الإمساك وجباء الإمسك فلا يحل هذا الصيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل قال وقد قتل لأنه إن لم يقتل إن وجدته وأدركته حيا حتى إذا كان معه كلبا آخر فإن هذا لا يضر لأنه إنما ذكي الذكاة الشرعية ذكي الذكاة الشرعية امسكه الكلب احدهما او كلاهما او ان الصيد خاف شاف الكلاب خاف فمكث مكانه اه مكث مكانه اصابته الخلعة اصحاب الطيور يعرفوا هذه الطير لما اه يدخلها حكذا يقوله اه يبرك يبرك هذا البرك هذا صحيح يبرك قال للأخي ياسين يبرك بمعنى لا حركة فيه لا يتحرك فيأتي صاحب الكلب فيجده يدركه يذبحه هذا ما غير داخل غير وارد في الاحتمال فإنك لا تدري أيهما قتله هذا هذا الاحتمال وإن رميت بسهمك الآن الطريقة الثانية في الصيد يعني من غير الجوارح أو الكواسر أنك تصيد بالسلاح مباشرة ما تحتاج لهذه الحيوانات قال إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى عند الرمي بالسهم قل بسم الله وارمي بالسهم أو بالبندقية الصيد أو ب أي آلة من آلات الصيد أي آلة من آلات الصيد بندقية ما أدري ما يسموها البندقية هم يسموها بندقية البندقية اللي يستعملها الغواص اللي اللي يفطاد الأسماك في البحر يستعمل بندقية صيد ولكن بحرية مايش برية يجب هل يشمله هذا الحكم ولا هذا خاص بآلة الصيد البري ها يشمله يعني ها نكمله مع الآخ وبعدين نجو الآخ قال يشمله صح ولا طيب إذا هذا الصياد هذا لم يغ... لم يغ... لم, يغ... لم يغ... يذكر اسم الله وراما بالسهم ها واصاب السمكة قتلها، لا تحل كيفاش الان تتناقض ها انت فهمش والان من خطائك فهمت اه يا ما شاء الله جيد طيب اذا قال هذا مقصود يعني الحيوان الذي يجب التسمية عليه التسمية عليه عند قتله عند ذبحه الأسماك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الميتة الحلال لهذه الأمة هي ميتة حلال يعني لا تحتاج إلى ذبح ولا تذكية ولا تشرع فيها التذكية ولو يأتي إنسان متنطع يقول أنا أنا ما عليش أنا نحب أن أنا أريد أن أتورع في ديني يعني حتى هي نسبحها ما عليش وش يكون حكمه هذا هذا مقوم متنطع فقط هذا مكذب مكذب للوحي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحلت لنا ميتتان ودمان أو ميتتان ودمان هذه ميتة حلال يجيه هو يقول لا معليش أنا ما أنا ما, ما لا أرتاح إلا عند الذبح لا لا يقال أنت لا ترتاح لأن في في دينك شيء لم يكن في عقلك شيء نحن نعبد الله عز وجل بها أمر أمرنا بالذبح ذبحنا أمرنا بالتسمية سمينا لم نؤمر بهذا لم نؤمر بهذا لا نكلف أنفسنا ولا نتنطع في دين الله عز وجل بعض الناس عندهم بعض الشيء من الورع إلا أنه ليس في محله هذا يسمى بالورع الكاذب بالورع الكاذب تجده ربما يدعي أنه سني متبع للسنة في بعض الأحيان يكون متبع أو سني أكثر من صاحب هذه السنة سني اكثر من صاحب هذه السنة صاحب هذه السنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول هذا من هذا القبيل هذا يريد ان يكون سني اكثر من السنة سيد الولعين هو نبينا عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال ابيح لنا واحل لنا هذا ويجي يقول لنا لا مرتحت نفسه ولو واحد ثاني يقول أن أنا ما هذا تيمم وهذا قامت ما تكلم ليش عليه يعني الماء مريض من مريض نتيمم ولا اغتسل ولا أو أتوظف يا خان تقل ربك جل وعلا الذي فرض عليك الغسل والوضوء هو الذي قال فإن لم تجد ما أن يقول لا أنا ما أردعش هذا في نفسه شيء في دينه شيء إن لم يكن كما قلنا سابقا إن لم يكن في عقله شيء فالواجب على الإنسان أن يكون متبع على الحقيقة, متبع على الحقيقة وبعض الناس كذلك يدعي أنه على المنهج السلفي على منهج سلف هذه الأمة ولكن أحيان في بعض أو في الكثير من الأحيان تصدر منه تصرفات تدل على أنه سلفي أكثر من السلف سلفي اكثر من الزد تجد مثلا في في حياة السلف امور على البساطة وعلى اتباع الهدي عادي جدا تروح لبعض الناس مثلا مثال لان هذه ملأ امور تلاحظها يعني. امور تلاحظها تدق الباب تدق كين بعض السلفيين عندهم انه المرأة لا تتكلم اصلا لا تتكلم لا راحة لا لا موجود لا وغير موجود ابدا دق دق الباب اه مرأة من وراء الباب تصفق مش هذا تعاود انت على انا والله العظيم اول مسارات قبل سنوات انا ظنيت شيء ما ما فهمت القضية يعني الدقة الثانية تصفيقة واحدة اخرى والمقصود وشنه يعني الرجل غير موجود موجودة المصفقة فقط التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهي تصفق افهم انت وخلاص افهم انت يا اخواننا يعني هل وجدنا هذا في عند السلف وجدنا مرة نقول لاخواني حديث في صحيح البخاري وبواب له البخاري في كتاب النكاح احنا كتاب النكاح قرينا بلوغ المرام ان شاء الله نصل ندرك كتاب النكاح من صحيح الامام البخاري كيف ها ها نعم ان شاء الله ان شاء ان شاء الله باب من الابواب عقده الامام البخاري العروس باب العروس لفظ الترجمة ما أذكره ولكن في معنى الترجمة باب العروس تخدم الضيوف أو شيء من هذا القبيل الرجل ما الصحابة على البساطة ما هو كحال نحن إذا تزوج لازم تخلى الدنيا حتى ينتهي من هذه الوليمة عاد يتزوج أولم ولو بشات يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدقتها قال نوات من ذهب نوات من ذهب وراح الزوج وانتهى ونت الأمر قال الاتمس خاتما من حديد راح الرجل ورجع يا رسول الله لم أجد ولو خاتما من حديد قالوا عندي, عندي غير إيظار هذا أشقه نصفين أعطيها نصف وأبخي النصف فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تحفظ من القرآن قال أحفظ صورة كذا وكذا قال زوجتك بما تحفظ من القرآن هكذا شيخ محمد أه؟ ما المهم بما يحفظ من القرآن وتزوج الرجل وتهى الأمر هذا كذلك جاوه الضيوف في عرسه ودخلوا بيته وقدم لهم ما أولم به على هذه العروس والعروس هي اللي قدمت لهم العروس هي اللي قدمت للضيوف احنا يديرها واحد في زماننا اخرى خرج من دائرة الاسلام كلية جملة وتفضيلة سالله العفو العافية فهذا ال يا اخوان وهذا مهم جدا يعني وهذا كيف نميز بين بين هذا وذاك بين كون على الورع الصادق او الورع الكاذب بين تحقيقنا للاتباع على الوجه المطلوب او المبالغة والغلو في ذلك بماذا بتعلم تعلم السنه والرجوع الى نصوص الكتاب والسنة لهدي السلف كيف كانوا في هذه الامور كلها تسهل علينا الامور بعد ذلك فلا ينبغي للمسلم ان من يشدد على نفسه أو أن يغالي في دين الله تبارك وتعالى لأن هذا دين السماحة واليسر قال إن رميت وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فإن غاب عنك يوما الإنسان ربما يكون يصطاد ويرمي بالسهم ولا يجد الفريسة خاصة إذا كان في يا ممكن تسقط في مكان أو ما أدري فلا لا يجدها إلا بعد وقت فإذا وجدها قال فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت يعني وجدتها ميتة ولم تجد فيها إلا أثر سهمك قال فكل إن شئت قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت لما لأن هذا هذه المدة مكتها هذه المدة قد يعفنها أو قد تنتل قد هنا بالقد قادة ورد احتمال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت الحلال أو الحلية لا شك أنها حلال لا شك في ذلك ولكن قد يكون أصابها شيء من الأذى لأجل إذا إيشيت فكل وإلا فلا تأكل ثم قال وإن وجدته غريقا لأنه سيأتي الحديث الذي بعده أو الذي بعده في في في الصيد إذا نتن يعني إذا تعفن فسد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكله قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله وإن وجدته غريقا في الماء حتى وإن أصبته بسهمك فلا تأكله لأنه احتمال لا نقول يغلب على الظن نقول احتمال احتمال أنه مات غريقا ولم يمت بسهمك أو بسلاحك فإذا مات غريقا كان ميتة فلا يجوز لك أكله إذن من فوائد هذا الحديث انتكرنا بعضها أثناء الشرح أنه لا يجوز صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه لقوله إذا أرسلت وهذا مفهوم الشر وهذا مفهوم الشر بمعنى أنك إذا لم ترسل إذا لم ترسله وعدم الإرسال هذا دليل على عدم عدم التعلم ليس كلب معلم الكلب المعلم هو الذي يتحرك بإذن صاحبه يتحرك بإذن صاحبه حركته وسكونه بإذن صاحبه وأكله بإذن صاحبه كذلك لا يأكل ولا يمسك على نفسه بل يمسك على سيده أو على صاحبه من فوائده كذلك فيه دليل على اشتراط التسمية عند الرمي أو عند الإرسال وهذا دليل على وجوبها وهذا دليل على وجوبها عند الإرسال أنه تجيب التسمية عند الإرسال الحكم التسمية وترك التسمية عمداً أو نسياناً هذا سيأتينا إن شاء الله طيب من الفوائد كذلك من فوائد هذا الحديث الامر بالاحتياط والتحري في اكل الصيد يعني الاحتياط اذا وجدت او ان وجدت مع كلبك ان غاب عنك شو اصل فيه تحريم كيف اصل الاصل في فيه منين يجبنا؟ إحنا قرينا العكس ولا؟ أصل في اللحوم قلنا تحليل إحنا. وإيش الأصل في اللحوم يا؟ طلاب، ها؟ اللحوم إحنا قلنا. مشي ما لسه طعيمة. إيه خلاص مش بيخافتوش. إيه هي هي سلطان الطعيمة قا. ها؟ الأصل في اللحوم. الحلم موش التحريم ما فهمت سؤالك أنا ولا الأصل في اللحوم الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ما دل الدليل على تحريمه سواء آ... لذاته مثل الخنزير و... و... أو لطبع من طباعه كذوات ال... آ... ذوة الأنياب السباع من ذوات النياب وذوات المخالب أو لوصف من الأوصاف العارضة كالجلالة هذا اللي مر بنا يعني الأصل فيها الحلم واشتحري الأمر بالاحتياط والتحري في أكل الصين هذه فائدة اذكرتها ها ها مقلب المهم ما حتى ذكرنا يعني هذا تقريب اصل الامر بالاحتياط وتمدرج تحته التفاصيل ربما يأتي ذكر بعض التفاصيل في الاحاديث التي تلي هذا الحديث متعلقة بهذه التفاصيل التي هي الاحتياطات في باب الصيد يعني في الصيد إذا أنتنا والصيد إذا غاب وما إلى ذلك بعد هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وعن عدي بن حاتم كذلك قال قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه و... وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك هذا أو الديانات على النسخة المتناولين قل في الشرح قال وعن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيض فإنه وقيض فلا تأكله فلا تأكله ها؟ فلا تأكل فلا تأكل نعم أحسنت فلا تأكل رواه البخاري هذا الحديث كذلك في آلة من آلات الصيد وفيه التفريق بين الصيد الصيد الحلال و بين نوع من الأنواع المحرمة من الميتة، ألا وهي الموقوفة، ولذا قال فإن هو يعني لم يمت بآلة الصيد، إنما مات بآلة الضرب. بآلة الضرب والفرق بينهما أن آلة الضرب لا تسيل الدم ولا ينهار الدم بخلاف آلة الصيد بخلاف آلة الصيد والمقصود بالمعراض آلة الصيد أو الحرب التي يكون وهي في الغالب الرمح يكون ساقها من خشب او من معدن من حديد او غيره ورأسها يكون محددا يعني حادا هذا الجزء القاتل الذي يصاب او تصاب به الفريسة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصابت اذا اصبت بي حده فكل والتفريق بينهما يكون ب ب ب نظر إلى الإصابة إن كانت الإصابة قد طعن بسببها الصيد ال الطعن بارزا والدماء عليه هذا دليل على أنه أو ربما تجد حده لازال مغروذا في في جسده خاصة اذا كان كانت الفريثة كبيرة ها فريثة كبيرة كا كان مر معنا صيد احسن في الحمار الوحش حمار الوحش الغالب يصاب بالرمح يصاب بالرمح كما حديث ابي قتاد فاذا ضرب بجزئه الحاد فهذا حلال أما إذا ضرب بجزئه الغير الحاد بعرضه فهذا لا يحل لأنه أصبح بمثابة جيفة لم هذه الآلة لم تسل دمه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكده هذا الحديث فيه أولا أولا أن الصيد أن الصيد يحل إذا أصيب إذا أصيب بالجزء الحاد من آلة الصيد أما إذا أصيب ب بالمثقل ألا وهو العرض أو الجزء الغير حاد فإنه لا يحل وهذا مذهب مالك والشافعي جمهور العلماء وذهب الطائفة من أهل أو من علماء الشام بحليته وهو قال المرجوح لمخالفته لهذا الحديث وقوله فإنه وقيد قال أهل العلم كالوقيد كالوقيد والوقيد هو المضروب بالعصى المضروب بالعصى وهذا الصيد يعني مثله ضرب بالعصى فمات على إثر ذلك يعني وفي الغالب قد يكون يعني خاصة إذا كانت الفريسة أو الصيد من النوع الضعيف كطائر أو يعني ممكن ضربة العصار تكون قاتلة تكون قاتلة فيقتل من غير أن ينهمر دمه من غير أن يسيل دمه فلا يحل فلا يحل على هذا الحال ثم قال أي الحافظ عن أبي سعلبة عن أبي سعلبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ما لم ينتن وهذا الحديث الذي كنا ذكرنا لفظه وهذا في تفصيل من تفصيلات حديث عدي الأول في الاحتمالات في الصيد إذا رميته بسهمك فغاف يعني ما وجدت الصيد ما وجدت الصيد إلا بعد مدة فإذا نتنا فإذا نتنا لا يحل لك أكله لأن النتنا أصبح خبيثا والخبائث حرمت على على على هذه الأمة حرمت علينا الخبائث أصبحا نتنا يعني حتى وإن هذا فيه دليل على أنه حتى حتى اللحم المذكى ذكاة شرعية إذا نتنا لا يحل أكلهم لا يحل أكلهم يعني هذه الشريعة جاءت لدرء المفاسد كلها وجلب المصالح كلها كذلك وهذا من ضرء المف... المفاسد اللحوم إذا نتنت كانت فيها مضار هل يلحق هذا بغيرها من المطعومات؟ هل يلحق هذا بغيرها من المطعومات؟ وبين قوسين لعلمكم أنه فيه أنواع من المطعومات لا تؤكل إلا بعد نتنها صح صحو لا أذكر؟ إيه أنواع الأجبان بعض الأجبان بعض الأجبان تؤكل بعد نتنها لما تنتن تصبح صالحة تصبح صالحة هل يدخل هذا فيها؟ لا يدخل ليه ما؟ أحسن أحسن ما شاء الله أراكم فوقها الله يبارك ما شاء الله لماذا؟ لأنها غير ضارة، لأنها غير ضارة. الضرر غير. ليه فرق بين بين وهذا يعني وهذا من من المعرفة هذه هذه الأمور من الفائدة بمكان، خاصة بالنسبة لأطباء المسلمين وما إلى ذلك. هذا غير ضار ولو ثبت أن هذا ال... هذه الأجبان إذا نتنت ضرت وحتى هذه الأجبان. عندها درجة من من النتامة يعني لا ينبغي أن تتعداها لأن حتى لي الأجبان تفسد فيقال كيف ركم تقولوا هي أصلها فاسدة كيف تفسد كيف تفسد هذا هذا باعتبار درجة لأنها وصلت إلى درجة إلى درجة أصبحت صالحة للأكل. ولا شك أن مثل هذه الأمور الآن تمر على مخابر وتتعرض لتحاليل وما إلى ذلك يعني الغالب على الظن إلا منقل اليقين أنها غير ضارة أنها غير ضارة وهذه الأجبال بعضها يعني الناس وصل إليه هكذا بالصدفة هكذا بالصدفة هذا قصة الجبن الكامومبير هنا قصته واحد راهب نصراني لما كان القتال بين طوائف النصرانية بين البروتستان والكاتوليك فهذا فر من من طائفة واحد ما أدري إذا كان من البروتستان ولا من الكاثوليك، المهم فر من طائفة معادية له واختبأ في قبو قبو كنيسة من الكنائس في منطقة في جبال فرنسا جبال نورمانديا ولا ما أدري لأنه أصل هذا الجبل من هذه المنطقة معناته هذه ثقافة عامة وبقى في هذا المكان وكانت عائلة من القرية ترسل بنتها تأتي لهذا الراهب بقطعة خبز وحليب فقط يأكل خبز وحليب يعني بقى مدة وهو متخفي في هذا القبو فيأكل من الحليب يشرب من الحليب وكانت تبقى تبقى له كمية يتركها جانبا بعد مدة الكمية تغيرت بعد ما يعني تغيرت اوصافها حتى اصبحت جبنا بعد مدة اصبحت جبن ولا يأكل من هذا الجبن وجده لذيذا وجد له مذاق جيد فسماه على اسم البنت اللي كانت تجيب له الخبز والحليب. البنت هذه اسمها كامومبر فرنسية اسمها كامومبر فسميا الجبن عليه اذا النتن هذا خاص باللحوم، هذا خاص باللحوم لا بغيره الا اذا ظهر الضرر في غيره فاذا وجد الضرر فيلحقه الحكم من فوائد هذا الحديث كذلك من فوائد هذا الحديث كذلك أن الصيد إذا غاب إذا غاب ووجد عليه سهمه يحل ما لم ينتن يحل ما لم ينتن فيه دليل على أن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح، لجلب المصالح. فكل ما ظهر ضرره بعد نتنه وفساده من المطعومات. لا يحل أكله ولهذا ننبه بعض بعض الإخواء بعض إخواننا التجار الذين ربما يتهاونون في قضية مدة الصلاحية في الأطعمة ويحتبون أن الأمر هين وقد تكون عواقبه خطيرة أصلى الله العفو العافية بعض من المسلمين يزورون حتى التواريخ يكون مادة او مطعوم من المطعومات مثلا صلاحيته هذا الشهر عندهم ناس خبراء في في في في, في التبليغ التدليس والتلبيس والغش يغيروا هذا التاريخ يغيروا يديروا سفيان يديروا له علامة ثانية ولا ترقيم ثاني حتى يزيدوا له في ال ولا يدري ان القضية ما هيش في هذا الرقم هذا القضية في الضرر الذي قد يلحق من يأكل من هذه المطعومات إذا فت إذا جاوزت مدتها أو صلاحيتها والمفاسد التي تقع للإنسان صور يكون إنسان سبب فيها لك ما أدري هذه قصة الحليب الملوث بمادة اللي في الصين اللي كانت يعني حديث الساعة في وقتها ومات الآلاف من الأطفال بسبب ذلك الحليب. وعالمهم حاكمهم عدموا منهم اثنين ولا بسبب ماذا بسبب هذا الامر تهاون في هذه المواد فمن كان في هذا يعني عمله في هذا الباب في باب المطعومات للمسلمين او غيرهم الواجب عليه ان يتوقع الحذر وان لا يضر باخوانه وان لا يبيع ما كان فاسدا من المطعومات او يستعمل الامور التي ربما يكون فيها فساد وضرر على المسلمين كاصحاب المطاعم مثلا الذين يستعملون في القلي او ما الى ذلك الزيت يستعملوه شهر وما يقلئوا به للمسلمين هذا ضرر مفسد عظيم مفسد عظيم تعرض صاحبها للعقوبة عند الله جل وعلا وهذا الذي يخافه المرء في هذه. الحياة الدنيا او المواد التي علم انها فاسدة تستعمل في بعض المأكولات بعض المأكولات كالحلويات او ما كاين مواد الان باتفاق الاطباء انها فاسدة فاسدة الان في بلاد الغرب بعض المواد منحينهم قام ممنوع حرام في فرنسا مؤخرا هذه المادة الحافظة ممنوعة في كل البسكويت وفي كل شوكولاتة وفي كل حلوية المادة الحافظة الان تشوف اي مادة اي علبة بسكويت تشوف تلقى فيها المادة الحافظة مادة حافظة هذه سم قادم هذه سم قادم سالله العفو العافية والناس يصنعون بها وكل حال مازال في الدنيا خير حدثني احد الاخوان انه في واحد صاحب مصنع هذا واش يسموها هذه الشيبس البطاطس هذه المقليه وهذه كل المصانع يطبخوا هذه المادة ب بواحد الدهن الدهن اصله يعني دهن حيواني والدهن الحيواني يعني هذه باش ما يغلطكم فيها حتى واحد الدهن الحيواني الدهون الحيوانية كلها اصلها خنزير اصلا من الخنزير لأنه أرخص الدهون والناس هادو ما ما ما بهم لا حب للخير ولا بهم الدرهم والدينار الدرهم والدينار ما كان رخيصا فائدته راح تكون كبيرة كلهم يستعملوا هذه الدهون حتى اللي في في بلاد مصر حتى اللي في بلادنا احنا ابنائنا رانا نوكلوهم في هذه السموم هذه قال لي كين واحد فقط هنا مصنع ما ما ادريش قلوا ما راش ندلوا بيبليسيت هنا ولكن جزاه الله خير يعني هذا شيء موقف مشرف ونسحل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناته والرجل قال لي انه مومن فالحمد لله مازال في, في الدنيا خير قال له انا باذن الله جل وعلا لا استعمل الا الزيت النباتي اربحت خسرت اذا اربحت ربي بارك لي واذا خسرت نغلق المصنع والسلام عليكم فانس الله عز وجل ان يبارك له قولوا امين هيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله